فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكدرين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرا ويل يومئذ للمكذبين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 ثقيل لهم ركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون